أ د ع و ه م ل ب ا ئ ه م هو أقسط ع ن د ا ل ل ه فإن لم ت ع ل م و ا آ ب ا ه م ف إ خ و ا ن ك م في ا ل د ي ن و م و ا ل ي ك م و ل ي س عليكم ج ن ا ح فيما أخطأتم ب ه و ل ك ن ما ت ع م د ت ق ل و ب ك م و ك ا ن ا ل ل ه غ ف و ر ا ح ي ه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 موسوعه النابلسي ا ذ ي آ م ن و اذْكُرُوا للعلوم ه ي إِذْ الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن ا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 ولا يجدون ل ه م من د و ن الله و ع ه ا ل ا ن ص ي ر ا قد ي ع ل م ا ل ل ه ا ل م ع و ق ي ن م ن ك م و ا ل ق ا ئ ل ي ن ل إ خ و ا ن ه م هلم ل إ ي ن ا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 أولئك ل موسوعه ي ؤ م ن ا الله فأحبط ل ا النابلسي يحسبون الأحزاب لم ه ا للعلوم أ ا ب و كانوا الاسلاميه ل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 و م اسماء زادهم إلا إيمانا و ت ل ي م الله م ا د ا ل ل عليه ه فمنهم من ن قضى ح ب ه و م ن ه م من ى و م ا ب د ل و ا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي و ي ع ذ ب ا ل م ن ا ف ق ي ي ن إن شاء ت و ب ع ل ي ه م إن ا ل ل ه كان غ ف و ر ر ح ي م ا ل ا س ل ا ي ب غ ه م لم ي ن ا ا ل و خيرا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 وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها, اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء ا ت ق ي ت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل و ل ا و أ ق م ن ا ا ل ص ل ا ة و آ ت ي ن ا ا ل ز ك ا ة واطعنا الله ورسوله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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات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 واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك أمسك عليك ز واتق ج ك و الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكيلا لكي يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا الذين آ م ن و ا ذ ك ر و ا ل ل ه ذ ك ر النابلسي ك ث ا ا هو للعلوم ي ك م ل ا ئ ك ت ه ل ي خ ر ج ك م من ا ل ظ ل م ا ت إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام و أ ع د لهم أ ج ر ا كريما يا أ ي ه ا النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن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 التي اتيت أ ج و ر ه ن وما ملكت يمينك و من ا ملكت م ي ي ك م م ا أ فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك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 لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أ ز و ا ج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 ف إ ذ ا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إ ن ذلكم كان ي و ذ ي النبي افيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب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 إخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقينا ل ل ه إ ن الله كان على كل شيء شهيدا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 والذين موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ا ا ل ن ب ي أ ق ل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء ا ل م ؤ م ن ي ن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 ضعفين موسوعه ن ا ل ع ذ ن م ل ع ن ا كثيرا يا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا للعلوم الاسلاميه م وكان و الله عند ا يَا موسوعه النابلسي ق للعلوم الاسلاميه ا س م ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله ََّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ َ ف ا ز فَوْزًا َ عَظِيمًا